السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الكثير ثم بعد فهذا مجلس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير سوره القصص من كتاب ربنا وتعالى ووصلنا في تفسير هذه الصوره الى الايه 50 نقرأ الآيات نقول ربنا تبارك وتعالى فأقوى فلم يعمدوا إلا الله ولم يسجدوا ويركاعوا إلا لله جل وعلا هؤلاء المخلصون لله عز وجل في أعمالهم الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بما أكرمهم به في الجنان من الحول الحسان ومن شرب الخمر وأكل ما لذى وطابة والأمن الذي ينعمون به في الجنة والنعيم الذي لا ينقصه شيء عليه بعد أن ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ما أكرمهم الله من نعيم ذكر الله تعالى في هذه الآيات الحياة الاجتماعية لأهل الجنة كيف أن أهل الجنة يجلس بعضهم إلى بعض ويتحاور بعضهم إلى بعض يذكرون الأيام الخوالي أيام أن كانوا في الدنيا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي أقبلهم الجنة بعضهم على بعض وهم يتجالسون فيسألون يسأل بعضهم بعضا عن أخبارهم في الدنيا فبدأوا في تجاذب أطراف الحديث وهذا ذلك كما قلت على الحياة الاجتماعية لأهل الجنة أنه ينبغي أن تكون لك صحبة هذه الصحبة تجلس معهم مع على الخير هذه الصحبة تذكرك بالله جل وعلا هذه الصحبة إذا غفلت عن الله ذكروك وإذا ذكرت الله أعانوك إذا غبت عنهم افتقدوك وسألوا عنك تفقدوا اخبارك وتفقدوا أحوالك وهذا من أعظم النعيم في الدنيا أن تكرم بأصحاب يحبونك لله وفي الله ليس من أجل المصارح ولذلك نستفيد من هذه الآية الكريمة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون نستفيد منها أن تكون لنا صحبة صحبة على الطاعة صحبة على الإيمان كان السلف رضوان الله عليهم يقول الواحد منهم لإخوانه هيا بنا لؤمن وساع فيتجالسوا يجلسون في مقرأة للقرآن في مجلس من التفسير يقرأ أحدهم ويستمع الآخرون فهذه نعمة من الله جل وعلا وأنت تأتي إلى هذا المجلس الذي نحن فيه الآن وتصاحب الأخيار تتعرف على الصالحين لعل أحدهم يدعو لك في ظهر الغيط فيكون هذا الدعاء سبب سعادتك في الدنيا وفي الآخرة تتعرف على الصالحين إنه قول لا يشقى بهم جليس كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ربما يكون الواحد منا صاحب أوزار وصاحب معاصر ولكنه إذا أوى إلى مجالس العلم وجالس الصالحين فإنه يكرم بمجالسته وإذا كان الله عز وجل قد ذكر كلبا في كتابه لأنه صاحب الأخيار فقال تعالى عن كلب أصحاب الكهف وكلبهم باسط ذرعي مصر. هذا كلب كسائر الكلاب ولكن لماذا ذكر في كتاب الله جل وعلا لأنه صاحب الأخيار لأنه مشى مع الأخيار هذا كلب يذكر لأنه صار أو مشى مع الأخيار فكيف بمن وحد الله جل وعلا كيف بمن صار من من آدم مع الصالحين إذن عندما تصاحب الصالحين فإنك ستستفيد ولا شك من مجالسته فهم القوم لا يشقى بالجلس عندما تجالسهم لا تسمع منهم شيئا يؤذي بشاعرك ولا يؤذي أسمح ولا يؤذي سمعك وإنما تسمع منهم الخير وتسمع منهم كل خير فهم مفاتيح الخير يلتقون الكلام كما يلتقى أطائب الثمى أو أطائب التمرين عندما تجلس معهم ترحم بسببه وتغفر ذنوبك بسببه كما جاء في الحديث إنهم القوم لا يشقى بهم جليس أشهدكم أني قد غفرت له وهو مقصر وجاء لحاجة ولكنه لأنه جالس الصالحين يقول الله جل جلاله وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين يقول أشهدكم أني قد غفرت له فإنهم القوم لا يشقى بهم فاحرص احرص على مجلسة الصالحين احرص على مصاحبك الأخيار ينفعونك في دنيانك يدعون لك في الرهر الغيب ينفعونك عند جنازتك عندما يصلون عليك فيقول ذلك سببا في مغفرة الذنوب كما جاء في الحديث ما من ميت يصنع عليه أربعون وفي رفز مئة لا شفعهم الله فيه إلا غفر الله له إلا أوجب أي وجبت له الجنة بسبب صلاة الصالحين عليه كذلك أيضا فعونك في الآخرة فربما يشفعون لك عند الله جل وعلا لو قص ربك أعمالك فكنت من أهل النار يقول أصحابك من المؤمنين يا رب إن عبدك فلان كان يجلس معنا وكان يصلي معنا وكان يحضر معنا في مجالس العلم ولكننا لا نرى فيأذى الله عز وجل لهم في أن يشفعوا فيه فيشفعوا فيه ليخرجوه من النار شفاعة المؤمنين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي يتساءلون عما مر بهم في الدنيا وما جرى لهم فيها قال قائل منهم أي من أهل الجنة قال قائل منهم إني كان لي قريب أي كان لي صاحب قيل بأن هذا القرين من الشياطين وقيل هذا القرين من الإنسين وهم أصحاب الغواية أصحاب السوء والعياث بالله وكل المعنين محتمل فقرين السوء وقرين الشيطان أو الشيطان يوسوس لك يوسوس لك القرآن بيّن أن قرين الجنّي يوسلس للإنسان لأقعدن لهم صراطك المستقيم إن الشيطان هيجبس على طريق الطاع يزهدك في الآخرة ويحبب إليك الدنيا يزين لك الشهوات ويزين لك المعاصر ويصدك عن الآخرة إذا أردت أن تسكك الطريق إلى الله جل جلاله تجد أنه يضع في طريقك العقبات والعرقات ويخوفك لماذا تلتزم تشدد على نفسك لا تشرب كذا ولا تفعل كذا ويخوفك يقول لك الطريق اللي انت ماشي فيه ممكن تتذا ممكن يحصل لك كذا وكمان هتفتئ وهتلتزم وتربي دينك ده هيحصل لك ويتسوى فيك وكذا وكذا يصدك يصدك عن الطاعه يصدك عن الطريق ويزيد لك المعاصي يزين لك المعصوم لك علم المعصاه الفلاني وبعد كده اتبع الى الله كما قال الاخوه يوسف اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين خلاص انت دلوقتي بشبابك افرح بشبابك وتهنى وبعد كده توب بعد توب إلى الله فيك بالحجاب والكلام ده وشوفي نفسك شوية وبعد كده لما تكوزي بالبس الحجاب بقى ومعود في الضار وكذا وكذا وكذا وتكون من بعده القوما صالحين يسوف له التو فهذا الشيطان الشيطان يأتيك يصدك عن الآخرة ويزين لك المعاصي والشهوات والعزم الله هذا هو قرين الجن هذا هو الشيطان يريد الشاب ان يسلك الطريق الى الله فتجد اصحابه يسخروا منه استهزؤوا بيه اتريقوا عليه خدنا على رجناحه قاعد مع الشيخ انت تستشير انت منين دلوقتي انا والله كنت فاشل اخويا كان في درس دار ده دار. ده دا انت غلط خالص ده انت بوظت لكن لما كان بيشرب مخدرات وشايب ما كانش بايظ خالص لكن لما بدا يحضر دروس وبدا يصلي وبدا يرتاح وكمان كمان ده فتجد ان هو يؤذو على العاصي ويكره له الطاع والعوذ بالله مفاتيح شر نصلي الله العفو والعفو ذلك كما يقال صاحب ساحر وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قرناء السوء تلاقينا تجد شاب تجد ولد ابن ناس طيبين والولد نفسه طيب وفجاه نص تلاقينه والعوذ بالله باشطال حرف يشرب وكذا وكذا تقول له يا ابن أنت مشوشي جد يا ابن طيبين أقول لك صاحب فلاه الصاحب فلاه الصاحب صاحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ولا في خيركين. حامل المسك إما أن يغذيك إما أن منه إما أن تشم منه ده أقل شيء أن أنت تشم منه راحة طيب يديك دي أن أنت تشتري منه وأما نافخ الكير إما أن يحرخ ثوبك وإما أن تشم منه راحة الكير فاحرص على مصاحبة الأخيار تنعم وتغنم وإياك المصاحبة الأشرار حتى لا تندم انظر إلى هذا الرجل الذي وفقه الله تعالى لأن في بعض الناس يوفق لسلوك الطاعة والبعد عن أصدقاء السوق فربنا يهديه ما الطريق إلى الله واحد تاني والعزب الله يفضل عطل دانه لصحبة السوق ويفضل مرقاد مع صحبة السوق حيثما وجهوه توجه عندهم فرح جاري معاهم عندهم قاعدة على السجن المخدرات جاري معاهم عندهم مش عادة ما معهم فيظل مع صحبة السوء إلى أن يموت معه ساعتباه يشوف حاله لما يموت ويتصد عليه يدور عن ناس الطيبة اللي يدعوه له دعوة ربنا يرفع درجاته بها أو يغفر له بها لا يجد, لا يجد إلا شلة السوء وأحيانا بيكسله حتى يصد عليه تلاقي شيلة السودية واقف بعضهم قدام المسجد لا يدخل حتى ليصلي على صاحبه يعني حتى ما يهدش عليه يدخل يصلي على صاحبه يستنى النعش قدام الجامع وأول من النعش يطلع تبصت ليه بالشكل مع بعض انا شيل صاحبي حبيبي عايز يشيل يقعد دعاي بشيء يدعي طبيخي كنت ادخل اصلي عليه ادعي دعوتين ادعي دعوتين وبعد كده خلاص ينسى ينسى يروح بقى على القهوه ثاني يشرب ويعمله وانا في النغم والكرسي اللي كان قاعد عليها يجي ثاني واحد زيه وخلاص وينسى ولا تجد منهم من يدعو له هاي يقول ليه بقى لما ينسى وبعدين كده على قهوه ما ادول الله يرحمه شبخه طول الجزء الخطوه الجزء ده كان بتكا... بصع بصعصحه الله يرحمه ابدا لكن مين اللي قال كده اهل الطاعه اهل الايمان لما يدخل كده المسجد وشوف الكرسي ده كده الله يرحمك يا حاج حسني علي اقعد يلا أخذ بالك. الله يرحمك لحق جحمة يا جماعة كنت بتأذن نسمع صوتك ما شاء الله في صلاة الفجر في الاعتكاف في فأيوم رمضان في صلاة الجمعة هذا يترحم عليه الله يرحمك اللي يعمل كذلك لكن صحبة السؤال تقول إيه؟ الله يرحمك اللي يشرب معنا أخذ بالك ما تمشيش. ما تمشيش. فصاحب الأخيار احرص على الصحبة الطيبة التي إذا ذكرت الله أعانوك وإذا غفلت عن الله ذكروك إذا غبت افتقدوك إذا ألمت بك أولئمة كانوا بجوارك يوسوك هذه صحبة الخير التي تعرفك لله وفي الله لله وفي الله فهذا الرجل وفق هذا الرجل وفق بفضل الله و الله أن يبتعد عن صاحب السوء يسيب أبن يسيب لأنه صحبة السوء كده كده هتسيبه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 ما سببوش ولا سابوه في ضروره الغم ما ما تعرفها ساعتها يمكن اشد النفس ويوم عبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذه على الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضللني عن الفكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا أما هذا الموفق الذي وفقه الله تعالى لمعد عن صحبة السوء فقال قال قائل منهم أي من نهر الجنة إني كان لي قرين إما القرين كما قلنا من الشياطين وإما قرين من الإنس أصدقاء السوء شب أقول له إباة شب صاحب السوء إيه يقول وإنك لمن المصدقين يقول هذا الكلام تبكيتا وتوبيخا واستزاء ولو انت مصدق الكلام ده صدق الكلام الفاضي خد بالك صدق ان بعد ما نموت بنبقى تراب هنرجع تاني اا ان لم أ... أ... أ... أ... المصدقين اتصدق هذا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ معنى مَدِينُونَ أي محاسبون مجزيون بأعمالنا في الدنيا وهذا يقوله إنكار وتكذيل بالتالي سيادته باستهزم بقوله التفسد دا يعني ايه في حاجة اسمها آخره وحساب وجزاء وجنة ونار فشتى الكرم ذلك يقول انك لنا المصدقين إذا كنا وكنا ترابا وعظاما اين لنا شلسائه في الجنة يعني قلوهم أنه كان حالي في الدنيا حصل كذا كذا, كذا. وانا الحمد لله دخلت الجنة معكم تعالوا أشوفوا اللي كان بيقولني في الدنيا اللي كان بيحرضني عن معاصي اللي كان بيزهدني في الأخرة وبيصدعني عن الأخرة تعالوا مورده الرجل ده. يبقى دي قول مين ها؟ قول الرجل المؤمن في الجنة لأصحابه من أهل الجنة اللي عادين معه في الجنة قال هل أنتم مطلعون وقيل أن هذا قال هل أنتم مطلعون قالوا هذا من قول الملائكة لهذا الرجل إن راجل المؤمن ده الملائكة تقول له إيه اطلع كده في النار, بص في النار وخلي الناس اللي عاديين جلسين معاً في الجنة يشوفوا الناس اللي في النار بص علىهم كده عشان يعرف أدوة دليل على أن أهل الجنة وهم في الجنة ينعمون يطلعهم الله على أهل النار وهم في النار يعذبون ليه, ليه؟, ليه؟ ها؟ إما شفاء لصدورهم إذا كانوا يسخرون منه واستهزئون بهم وإما يا جداد شكرا لنعمه ربهم صح ولا لا لما يشوف كده الناس دي اللي كانت بتستهزئ وتسخر منه وتتريق عليه يشوفهم في النار وما بيتعذبوا ساعتها يعرف حقي واحد يعرف نعمه ربنا عليه إن ربنا أنعم عليه إن ربنا منع عليه بالهداية ولذلك الرجل دي المؤمن هيقول بعد شوية إيه ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين شوف عرف نعمة ربنا عليه عرف نعمة الاتزام عرف نعمة الإيمان خلاص الأرض الثاني إنها بتكون شفاء لما في صدر اللي كان أرفك في الدنيا وكان بالتالي عليك في الدنيا والله خذنا على جناحك وانت إرهابي وانت مش عارف ايه وانت ايه وانت ايه وانت ايه وعود يسيبه واشتماوه واضح انت لما تشوف بقى انت دخلت الجنة وربنا كفأت والتاني لوك والعزب لم تعزف الله هذا لتقر عينك بما أنت فيه من النعيم وتحمد ربنا على ما أنت فيه من النعيم قال هل أنتم مطلعون؟ أي هل أنتم مطلعون أي تنظرون معي في النار قال هل أنتم مطلعون فاطلع فنظر نظر في النار هو من معه فاطلع فرآه في سواء الجحيم معنى في سواء الجحيم يعني في وسط الجحيم في وسط الجحيم فأخذ النادي عليه وأحرف القسم ثلاث الواء والباء والتاء والله وبالله وتالله قالت الله إن كدت لتردين إن كدت لتردين تردين يعني تهلكني إنت كدت هتوديني فمصير إنت كدت هتضيعني أنت كنت هتدمرني لأن صحبة السوء دمار صحبة السوء دمار طول ما أنت بعين عن صحبة السوء تفضل حافظ على نفسك حافظ على دينك حافظ على صحتك حافظ على مالك حافظ على نعم وقيمة حافظ على محبة الناس لك لكن شو بقى ده يمشي مع قراني السوء بصت لقيه سمعته بقت عند الناس زي الطين والأطرة لك عم ده ماشي مع الناس الفلان شكل بعض شكل بعض أشكال واحدة يقول لك تطور على أشكالها تقع يقول لك شكله شكله بالك ماشي مع الصخب السياد سمعتها طوش ويبص يلاقي كراهية الناس لها وتبص تلاقي النعم اللي في ديه تحول النقم فكل دي بسبب صحبة أهل السورة كم من إنسان كم من إنسان رأينا كان بيحضر معنا الدروس وكان بيجي يعتكف معنا وفجأة بيعد بيعد بسبب صحبة السورة تبص بقى تشوف وشه أيام ما كان ملتزم ووشه بعد ما سام الانتزام وشه أيام ما كانت اللحية بتزينها ووشه بعد ما يحلق اللحية تومسك الصجام يا سبحانه تلاقي فرق فرق شاسع فرق شاسع بين نور الطاعة وظلمة المعاصر بين حلاوة ومرارة المعصية شتان شتان حتى في المنظر نفسه الشكل نفسه شتان بين احترام الناس له قلت ليه ياما كانت كده ويعود مع العادة في الجامعة يحفظوا ما في القرآن يقولوا يا شيخ يا شيخ فلان يا شيخ معين محفظ للجزء عام الشيخ راح الشيخ جه احترام كده والناس يحترموا بكره رايح جاي في الحاره يقول يا شيخ تقدر يا شيخ ويروح مثلا يصلي في زاويه كده ولا بنا الدين عامل له ايه ها عامل له منصب عامل له لكن شوف بقى دوت لما يبعد عن القران وعن الصلاه وعن الدين ويمسك السيجاره والتمن شوف يا اخي شوف يا اخي بقى شكله عامل شوف يا كل اللي معدي عليه رايح جاي يتكلم في سبحانه الملك الدين بديك عزة الالتزام بديك احترام فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين الدين يكسكنا مهاب يحطيك عزة من الناس لكن البعد عن الدين اهانة مهانة ومن يهل لهم فبالهم موقع فعلا من المكر ده هذا الرجل رجل موفقه ان ربنا وفقه ان يبيع عن شطش الثاني اللي عض على ايديه مخزون فضل وانا صحبه السوق لغايه ما دمروه فضل مع صحبه السوق لغايه ما ضيعوه هيجي بعد كده يقول والع ناس وين ده وياريت ويوم عض الصالم على يديه يقول ليتني أخذت مع الرسول سبيل يا ويلتا ليتني لما اتغذي ثلالا خليلا لقد أضلاني عن الذكر بعد الزنوة كان الشيطان لسان هل تشوفنا من إيمان فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين أي إن كت لتهلكني وذلك لما كنت تنكر من الإيمان بالبعث ولما كنت تسخر مني وتشمد بي لإيمان وعمل الصالح الذي كنت أرجو ثوابه وهو حاصل للآن بفضل الله ثم تذكر نعمة الله عليه ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين استحضار نعمة. ان انت لما طاف كلا مع نفسك فاكر فاكر ايام زماني ايام ما كنت بعيدة عن ربنا وشوف بعد ما ربنا من نعلك بالهداية شوف ليلك ايامها وليلك الوقت شوف حياتك ايامها وحياتك الوقت استحضار يا اخواتنا نعمة ربنا استحضار ان ربنا شرفك بالهداية إن ربنا شرفك بالإفتزال إن ربنا من عليك إن أنت تبقى عبد صالح إن ربنا من عليك وفهمك حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة فأصبحت من أبناء الآخرة وليست من ابناء الدنيا إن ما عندك فهم إن الدنيا صيارك وأن الدنيا حقيرة لا تعدم عند الله جناح بعوضا فانشغلت بما هو أعظم وهو أن وأن تجاهز نفسك للآخر أن تأخذ الزاد للآخرة الفهم هذا يا أخواننا الوحد الفهم هذا عشان تصدق نعم في غيرك مش وصل للفهم ذا غيرك هم في دنيا أهمه أنه يعيشه خلاص لكن يؤمن من أبناء الآخرة همته في رضا الله أهم حاجة عنده أن ربنا يرضى عليهم أهم حاجة عنده أن يدخل الجنة وكل حاجة كل حاجة تقول لأن كل نعيم دون الجنة فوحقير فوحقير والمستراح تحت شجرة توبة شوف عميد بن حمام في غزو البدر لما النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على القتال وجلنا عرضها سنة والأرض فقال وكان في يده تمرات قال لئن بقيت لآكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ياها ولمت طمر اللي في ايده ودخل قتل قاتل حتى القتل رضي الله عنه لما يمشى كده بعض الصحابة ويشم ريحة الجنة في أحد قول إني لأجد ريحة الجنة تخيل كده. ماشى على الأرض وشم ريحة الجنة عايزين نوصل لكده يا قنة اليقين إن نبقى ماشيين في الأرض ون شم ريح في الصلم الذي بنص informal ون شم في القيام اللي بنقوم ون شم ريح الجنة في الصيام اللي بنظوم ون شم ريح الجنة في بن لاjun ون شم ريح في القرآن اللي بنقراء ون شم ريح وتعد في الرياض الجنة في المجالس العلم دي تبقى شام ريح الجنة تبقى جاي بقلبك تبقى جاي بحب ما تقدمش أي حاجة على النعيم اللي انت في ده لأن في غيرك قدم الدنيا على الآخرة خصو خصو كل حاجة لكن انت أن ربنا يمن عليك وتقدم الآخرة عن أي حاجة دي كرب من ربنا عليك دي تستحق فعلا بتقول عليها ولو اللي مالنا عليك بكده من ربنا سبحانه وتعالى يولا نعمة ربك اللي مالنا عليك بكده أنت فيه دي ربنا الكزامك من ربنا هدايتك من ربنا سبحانه وتعالى ثباتك على الدين من ربنا فهم القضية قضية الإسلام وأن أنت تعيش الإسلام في بيتك وحياتك دي كله فهم ربنا لك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنون علي إسلامكم بل الله بل الله يمن عليكم أناداكم للإيمان لو كنتو صديقيهم لما ربنا يبيرنا عليك بزوجة صادحة دي نعمة من ربنا لما ربنا يكرمك بأولاد طيبين دي نعمة من ربنا لما ربنا يصلك لؤمي تعيشك وقوتك دي نعمة من ربنا لما ربنا يعطيك الصحة والعافية دي نعمة من ربنا ولولا نعمة رب لولا نعمة رب مش من ولا فهلوتي لا ولا تكتيتي ولا شهدي ولا خبرتي لا ولولا نعمة رب نعمة رب ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لولا ربنا من علي بالهداية لولا ربنا بنى علي بالناس الطيبة لولا ربنا بنى علي بالفهم الصحيح واتزامة معاه لكنت من المحضرين أي معك الآن في جهنم يبقى العايزة كل يوم تعيش فيه في الاتزام تجدد شكرة لنعمة ربنا عليك كل يوم تصلي في الفجر كل يوم تقرأ في المصحف كل يوم تستقرأ في ربنا كل يوم تزداد قرب ربنا جدد شكر نعمة الله في الصباح والمساء اللهم ما أصبح دين النعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك جدت كل يوم صبح ومساء ليل والغار جدت شكر نعلة ربنا عليك سيد الاستغفار اعترف في ربنا احمد ربنا اللهم انت ربك لا اله فغفري. فإنه لا يغفر الظنوبة إلا أنت ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين وبعد ذلك يتكلم مع آل الجنة الثالث أفما نحن بمن إحنا نفضل في النعيم الجميل اللي إحنا فيه ده؟ فيش حاجة تنغصه؟ مفيش مرض؟ مفيش كبر؟ فيش فاق؟ فيش حاجة تتعيدنا؟ في النعيم المقيم ده؟ فيش حاجة تنغصه عليك أولاً أي واحد أخواننا قاعد في أي مكان زينا قلنا بكينة في الدنيا أي حد عايش في أحسن مكان لابد يبقى خايف من حاجات خايف من الفقر خايف من المرض خايف من الركبة والشنفوخة خايف من الموت خايف من الأشياء كلها مهلا يكون لو ملك من الملوك لو عيش في المصور تبصت ليه دايما؟ مش مطمئنة دايماً مش مطمئنة ليه؟ خايف خايف يفتقر خايف يمرض أقل فاعد يجيله كان يعمل إشاعة يعمل تحاليل ليه خايف؟ خايف وحتى لو ما جلوش مرض أو ما افتقرش تبصت ليه جسمه بدأ يضعف وشعبه بدأ يشير وليس ما عديتش شيلاء الكبر والشيخوخة يبقى عنده فلوس كتير بس خلاص زهوة المتعة راحة بحاجة تقعد مع الناس الكبار دول يقول لك أنا كنت زمان باشرب رطل, رطل سمن البلد أنا كنت زمان كنت زمان لنت الشباب يعود يوم فأسأله بما فعل المشي يحكي لك ولما كان يطلع لك البطاقة بتاعت زمان اللي عمز الكراسة دية صاحف فاكرنا كلنا, كلنا طلعناها البطاقة دي ماشي وتشوف بقى صورته يوم كان عنده 16 سنة كده وهم لازئينها في البطاقة وتشوفوا بقى وهو عنده 60 سنة لا تصدقش انه ده عمك الحاج اللي لاعب ده ايه الشباب والجبال والحلاوة دي اللي في الصورة دي ها سبحان الله الكبر من اسلامش من الكبر وزاي احنا قلنا نرف من الفقر وسلم من المرض وما كبرش من السن الموت يجي يقصده كابن ناس بشوابات واقع في الصرايات وعنده كل شويه بتغير العربيات وفجاه يطلع يموت في عز شبابه يموت في ذروه عمره هي دي المنغصات اللي في الدنيا ما حد مرتاح لو بحثت على وقل الأرض وقلت لماذا حد يرتاح في الدنيا؟ أبداً ولذلك أول ما تحط رجلك في الجنة لا صلى الله عليه لكم من أجل أي بقى حاجات خيث منها تاخد أمان تاخد أمان من ربنا يا أهل الجنة إن لكم في الجنة أن تشبوا فلا تهرموا وأن تصفوا فلا تسقوا وأن تنعموا فلا تبأسوا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم أبدا هو دي النعيم هو دي النعيم يا دي المتعة قلت زيك شو بقول ليه أفما أف نحن ببيتين إحنا مش هنمت فيش حاجة تتعلم في الجنة فيش حاجة تنغص علينا إلا موتتنا الأولى اللي ربنا كتبها علينا في الدنيا الموتى اللي كتبت على الكل حتى على الأنبياء حتى على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن ربنا قاله في القبال وما جعلنا لمشى من قبلك الخلد أفئل مدة فهو خالد بل قال له ربه صراحة إنك ميت وإنه ميت الموتى اللي كتب على الكل فقل أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى إلا في الدنيا ذو ربنا اكتبها علينا يعني إحنا نخلط في, في, في الجنة يعني إحنا نخلط في النعيم آه نخلط في النعيم لا يوجد أي طلغيس <تصفيق> إلا كلام صاحب الجنة صاحب الجزء في الظار نحن نقول الأول القول الأولان إن ذلك صاحب الجنة الرجل المؤمن ده لسه بيخاطب إخوانه اللي في الجنة بيخاطبوا وقت وفيه قول تاني بعض المفسرين ذكروا إن بيكلم صاحبه اللي في النار عامل اتصال مباشر مع صاحبه اللي في النار ليه؟ عشان الأولان اللي في الجنة يستحضر نعمة ربنا عليه وتماني النعمة إنه واعد في الجنة مش هادفة مش هيلتعد عن لا يكون عنه اوى وعشان الثاني يتبكد ويتحصر ويزداد حصر ففيها القولين عن ممكن تقول من مخاطبه المؤمن لاصحابه في الجنه او من مخاطبه المؤمن لصاحبه اللي دخل ايه اللي دخل ايه وما نحن معذبين شباب إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم إما دي من قول المؤمن لإما من قول الملائكة لإما كما قرى بعض السلف من قول الله عز وجل إن هذا أي إن هذا النعيم إن النجاح من الله إن دخول الجنة هو الفوز العظيم لأن في ناس عنده الفوز العظيم إيه؟ إن يكسب فلوس إن يبقى عنده فلوس كتير إن الفريق اللي بيشجعه يكسب هو دي الفوز العظيم عند بعض الناس كده الفوز بالدنيا لا ربنا بقول في القرآن فما تزحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة هو النجات من المرهوب وهو النار ودخول الجنة والمقلود هو دي الفوز الحي فالسيط ربنا قل إن هذا أي النجاة من النار وهي أعظم مرهوب المدين والخلود في الجنان دار الأبرار هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون دي من كلام ربنا ناسم وقيل كلام المؤمن نفسه لم هذا هذا الفوز الذي فزناه فليعمل اي فليواصل عمله وليخلص فيه لله رب العالمين هو دي اللي استاهلت تعبه ده هو دي اللي استاهلها الناس كلها بتشتكي من الدنيا دلوقتي حتى الاغنياء والله والله حتى الاغنياء كنا زمان في الجمعية الناس الأغنية إيه؟ كان هو اللي بيقى يا عم الشيخ ما عندكوش حد عايزة أي مساعدة مش عايزين تجيبوش وترز مش عايزين علاج لحد مش عارف ايه الأيام ما تجري ورا بعض الأغنية اللهي مش الحلواء في أصل الفلوس, لل... الفلوس حطتها في حتة أرض والله أصلي أصلي يعني الفلوس حطتها في برج كده عشان مشي أصلي واخد بالك الاغنية اشتكوا. اخد بالك. كنت الوقت يقول لك مثلا ايه? مفيش عم الشيخ حد عايز اشتغل. حد من الشاب كده يكون محترم وامين وخويس. ايه نشوف نشوق لانا الوقت وضايا عم افلام بس عندنا اخي كده عزي وضايا كل عندنا يعني فمش مستحمل. اخد بالك. حتى الاغنية نفسه بوثة. هي دي الدنيا. هي دي الدنيا. في يوم زي قلت لك في يوم واحد بنتصر يقول له ايه لا مش كان هيجله جلطة. بقول لي تعيد أصلي الله 8 مليون جنيه قلت له أه 8 مليون جنيه أه قصوره في لحظة في المرسل 8 مليون ياه في لحظة الله يقول فعولك يا عبد خذ بالك هيا دي الدنيا كده الدنيا كده في لحظة قلطة إيه اللي حصر أصلي حصرت له خسارة فما استحملش ما استحملش خذ بالك هي دي الدنيا التعب من أجلها تعب على الفاضي لأنه كله في الآخر بيب الزي موحد اسمه كفر لأنه كله في الآخر بيركب ركوبة واحدة اسمع يا عمي محمد الناعش اللي راكب امي دابريو زي اللي راكب عربابو حمار هو ده يركب في الآخر بركوبة واحدة اسمها الناعش وزي موحد اسمه كفر يبقى اكتعب من اجلها والهاري والنكت في القلب عشان خطرها تضيعهم رأخوة إنما العيش عيش الأخير بس دي كلام منها دمان دي كلام سيدنا النبي صلى الله وعي وصلى الله كلام سيدنا النبي إنما العيش عيش الحي الأخير كان نقول كده مع الصحابة العيش الحقيقي عيش الأخير أما الدنيا كلها سئلة فلسلك شوف الآن تحس الطعامة لمثل هذا فليعمل العامل لمثل هذا فليعمل العاملون ليه؟ لأن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون من هداية الآت وفوائدها واحد بيان عظمة الله تعالى في إقدار المؤمن عن أن يتكلم مع من هو في وسط الجحيم يعني دي بث مباشر من, من النار للجنة واحد يقول لك تبدول في ندول في ايه وازاي يشوف يقول لك انت الوقت في الدنيا هو التلفزيون بنقل لك اي حالة في اي حد بس مباشر اللي ايه البشر اللي وصلو ما فانك بقى بقدرة الله سبحانه وتعالى طب ايه الهدف من رؤيه أهل الجنه لاهل النار ها قلنا هدفين الهدف الأول الشعوب بنعمه الله ليزدادوا شكرا اثنين تبكيتا وتوبيخا ها لاهل النار اثنين التحذير من القراني السوء كالشباب الملحد في هذه الايام وغيلهم ان انت تصاحب الاخيار عشان تكون معاهم وتبعد عن الاشرار حتى لا تندم ثلاثه فكان المكذبون يخصفرون من المؤمنين ويعدونهم متخلفين عقليا يقولون كده أئنا كلمنا المصدقين أئذا متنا وكنا تراب الوعظاء لمدينون فبالتهموا على الضلال أربعة لا موت في الآخرة ولا شيء ينخص على الأهل الإيمان نعيم الآخرة وإنما هي حياة أبدية في النعيم خمسة الحث على كثرة الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الفسنة A بضم النون وضم الزي وتقرأ بتسكين الزي نزل نزل أذلك خل النزل والنزل والنزل هو ما يعد للضيف من كرامه لما يجيلك ضيف بتتحفه بتكريبه تضع له اكل تضع له فاكهه تضع له شراب عصير اللي انت بتحطه للضيف اسمه ايه نزل نزل ونزل والكلام الكبير اللي انت بتقوله له زي مثلا حلت اهلا ونزلت سهلا خد بالك ما زالت سهلا يبقى دي يعض يبقى كلمه نزل لا يعض الضيف من ايه من إتحاف وإكرام فربنا سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين أعد لأهل الجنة ما سمعتموه من نعيم فربنا أقول إباة أذلك أي المذكور خير نزل في الإكرام والضيافة أم شجرة الزقوم التي أعدت للظالمين أم شجرة الزقوم التي أعدت للوجرمين أذلك المذكور زقوم زقوم والعز بالله طعام اهل النار زي الضريع زي الضريع زي المسلين زي الغصاق كل دي النار والعز بالله الذي يقف يقف في حلوق أهل النار إذا أرادوا أن يتغلقوه نشب في حلوقه يغف يبلع يتحشر فزور فكان يفتكر إن لما كان بيغص في الدنيا لما توقف فزور لؤمن كان يعبده يشرب ضي فإذا وقف الزقوم والضريع في حلوقهم استغذوا بالماء يجلوا به الطعام فيغاثوا بماء الحميم يشو الوجوه سلم يا ربي سلام اللهم إننا نعوذ بك من النار ومن عذابها ونسألك الجنة ونعيمها فهذا ربنا بقول أذلك خير اللجأ أو شجرة الزقوب ثمر مرق قبيح المنصر ثم أخبر تعالى فقال إنها ج... إن جعلناها فئنة للظالمين لما قيل إن الشجر في النار لما الكفر سمع الآدي أذلك خلق نزع شجرة الزقور فأخذوا يضحكون ويصفرون فكيف تنبت شجرة في النار والنار تأكل الشجر زي بقى في شجر في النار والنار بتأكل الخشب وتأكل الشجر فأقول ربنا إما جعلناها فتنة للظالمين أبين بقى ربنا من دي شجرة من زي الشجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم يا الله ده جزرها من نار طلع من أصل الجحيم من تحت قال إنها شجرة قبيحة المنظر قبيحة الثمر جعلها الله فتنة للظالمين الذين سخموا وقالوا كيف ينبت الشجر في النار والنار تحرك الشجر إنها شجرات تخرج في أصل الجحيم أن يخرج جزرها وأصلها من أصل الجحيم أي من قعل النار وتمتد فروعها فتشمل دركات النرج نسال الله العفو والعافيه طالع من اعلى النور من تحت مع ان ايه ان صلى الله عليه وسلم اخبر في يوم لما سمع معجبه سمع استطامه صوت راس رزع حاجه تراسعه اقعد مع الصحابه كده فسمع هاد فقال اتدرون ما هذا 70 الهبده دي اتدرون ان هذا قال الله ورسوله اعرب قال انه حجر القى من شفير جهنم منذ 70 سنه الان استقر في قعرها سلم يا رب سليم دي بقى شجره هتطلع من اعر النار ولها اغصان وثمار تمتد في دركات الايه في دركات الرعب قال طلعها يعني الثمارها طلعوها يعني من الشجره طلعها كانه رؤوس الشياطين طب انت جدا حد منظر سيء وقبع جدا فربينا يقول ضرها يعني الثمر تطلع منها كأنه رؤوس الشياطين لأن العرب تضرم المثل بالشيطان في القبر يعني لما يجي يقوله مثلاً على حاج يقولك ده شكله زيين شكل معين ما حاج يشاب الشيطان خد بالك هو ده شكله زي الشيطان هو شاب الشيطان أصلاً لا بس معروف ان ده أخبس حاجة يتشاب ببقى الشيطان الشضار. فهنا قلت طلعاك ينورسوا الشياطين طيب الجميع الكفر دول هيتقوا يكلونها لا هيكلوها غصب عنهم مش كانوا بالترياءهم مش كانوا بسخرهم هيتقوها زي ما كانوا بالترياء على النار فأبنوا يترموا في النار يتقال لهم أفا هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبر إنما تجزون ما كنتم تعملوا الترياقه الترياقوش هه دي بقى اللي تقولوا عليه شنو تقولوا دي سحر شنو بتقولوا ان في اخره مفيش قيامه دي تكيد دي تكيد وتوبيخ لهم ده حصر قبل الحصر قبل ما يترمى في النار فهنا الشجره اللي الترياق عليه ربنا بيقول لكم ده مش اي شجره بقى ده شجره اصلها في الجحيم من تحت طالعه من الجحيم من تحت ومنظر الصمر اللي هتطلع منها عشان يأكلوها كأنها روسل الشياطين طب هم بقى مش يبدوا يأكلوها بالطريقة دي ده شكلها مفسع هأكلوها قالك اه اسمع بقى فإنهم أي أهل الكفر والشرك والظلم لآكلونا منها من شدة جوعهم غصبا عنهم هياخدوا الصمر اللي عمزي راس الشيطان دي وإيه وبلعوها فإنهم لآكلونا منهم ده مش البطور هيعابد طبعهم منهم ده إيه عزب مادي عزب معنى وعزب يا جماعة جسدي تخال كده ده حدا في الدنيا لو لو واحد ملوش نفس الطبخة لأكله واحد مسك بوقه ده سهل غصبا عنك أو قول له بقى لاش ده سهل غصبا عنك أم حطوط له حاجة ده قول قول غصبا عنك أتكل الثاني هيا كله هو إيه كارم وإيه إيه مش حاجة مثلا شكل رأس الشيطان كل علاقة ده حاجة مثلا نفسه مش جايبها وقت بالك لأ ده دي بقى شكلها زي رأس الشيطان ومع ذلك هم هيبلبعوها ويأكلوها والعز بالله فإنهم يأكلون منها فمليون منها البذور قال لما يأكلوا غزبا عنه وتدسف بقه ويأكلوه من شدة الجوع واخد بالله هتقف حلوه وكمان مش هيحسوا الطعم أصلا لأنه فيش لازة بيأكلها غزبا عنه وهي أصلا عزب في عزب في نار في نار أمال إلي يحصل هيقلبوا مياه عطشانين ده ايه؟ ده بتعذبوا في النار هدومهم اللي عليهم قطعت لهم ثيابهم من نار السرين اللي بيقعدين عليها لهم من جهنم ميهات اللي فوقهم غواش واخد مالك يعني نار في نار نار في نار ده لو واحد في شدة الحرب شهر ثمانية ودخل حط السخان واستحمد مية سخنة يبقى اي ده يبقى شكله ايه لما تنصل مية سخنة عن اللي في جسم دول بقى والعزب الله نار اي في جسمه ومن حواليه ومعبين بطولهم بالصمر دي اللي شكله روس الشياطية وعايز المية ايه المية بقى ثم انا لهم عليها لشوبا من حميد يعني الخلط والمسج يعني يتخلط لهم يا إيه؟ قال لك يخلط لهم خلطة الخلطة دي بقى غسلين على الصديق على, زق... على أي حاجة وإيه بقى كمان ضغمية دي مخلوط عليها مخلوط عليها ده هي نفسها باسمه حميم حميم إيه حميم دي قال لك الحميم ده اللذي الماء الذي انتهى من شدة ما ما مغل. ومش مغلي بقى على البوتاجاز لا ده شوف لو لا قدر ربنا يعافيه لو لو واحد بيعمل في سخان شاي شوط ميه او بيعمل في كنكه شوط ميه عشان يعمل كوبايه شاي ولا قدر الله وقعت على ايده على رجله ايه اللي بس بتشوم مع البوتاجاز هذا حميم في نار وقد عليها ألف عام حتى بيضت وألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى سودت وقد مزجت بغضب الله نص الله العفو والعفو شوف الكلام ده كله بعد النعيم اللي فالده كله في نص طبعا الجام تأخر فبسمعوا الوقت عن عذاب النظر كنا, كنا طول الدرس لغاية الأذان شغل فيه في نعيم الجنة في عين الدحي خد بالك فاحشان نقال بيديت وديت نقالهم اللي مشربوا خمر لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون وبين الشراب وغص بين عنهم يترفعلون ماء الحبيب شوف يشوف لك ايه, إيه, إيه اذا دل من وجودهم شوى وجوههم طب واذا نزل في طرهم وسقوا با حنيما فقطع امعاله ده ربنا بس ذكر ايه ان مية الحبيب دي بتقطع الامعاء من جون امان لما تدخل الحلق والفم تعمل في ايه اذا كان لما تنزل بتقطع من جون ويبقى ومش الاكساد اللي هي الصغيرة بتاعتنا دي لا ده درس الكافر في النار كجبل احد الدرس بتاعه بقى مش جسم مش جبتته لا درسه درسه في النار الدرس درس جسمه كده في النار <سؤال> زي كده كمالو... امال ايه الجته اللي فا... اللي, اللي, البو... اللي فيها كلما مضج الجلدون بدنا في اهان اهانه في اهان ضياع في ضياع ليه لان هو ما ضايعش لان هو اللي مشى مع شيكه السوق هي اللي ودته الكف ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم أي نية مغلية مخلطة عليها أشياء أفرز الغسلين والزقون وكلام ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم يعني يا ريتي العزب ده وياف عنده لا ده هم أعدين أعدين فهم مش طعيم مش طعيم زم أهل الإيمان يتقلهم يا لهم يا أهل الله خلودهم في الأرض. ثم إن مرجعهم أي مردهم إلى الجحيم بعد ما يأكلوا الشراب هذا العذاب وهذا الزطور وهذا الحميم مرجعهم في الجحيم تأكش نافض طيب إيه اللي يودهم لكذا ربنا ظلمهم لا ما ظلمهمش هم اللي ظلموا نفسهم فربنا بيبين لك عشان ما تبعطفش معهم عشان ما تظنش ان ما جلهمش رسلت عشان ما تظنش ان هم ما تذكروش بالله شوف ربنا بقول ليه انهم ألفوا آباءهم ظالمين فهم على آثارهم يغرعون ده كانوا مشيين وراء آباءهم اللي في الضلال المبين طلع لأبو على الكفر فمش على الكفر زيهم بدون ما يفكر بدون ما يعرف مش وراء وجدنا أبآنا على أم وإنا على ثاني ميه مقتدون مش وراء ولا أفت ضالين أي عن طريق الهدى والرشاد فهم على آثارهم يهرعون كل ترانه يسرعون شين بسرعة يهرونون مسرعين يتبعونهم في الشرك والكفر والضالم بغير فكرت وَلَقَدْ ضَلَّ قَبِلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ يعني كينا ربنا أقول إيه إن دول هنبحق بهم اللي أبلوهم إن كل الكفر والضلال يبقى مع بعض زم ربنا قال بقى في الأول يحشروا الذين ظلموا إيه وازواجعهم وَلَقَدْ ضَلَّ قَبِلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ طب يا رب أنت مذكرتهم شيء يا رب ما جانمشوا رسول ده أجلهم نصب وَل وحذرهم من عذاب الله وذكرهم بالقيامة وحذرهم من عذاب جهنم لكن كانوا بالترياء يقولون متى هذا الواحد إن كنتم صادقين إيتنا بما تعيدنا إن كنتم من الصادقين كانوا بالترياء بيسخوا بعندهم ولقد ضل قبلهم أكثروا الأولين ولقد ربOniza يقول ال خذوا العبرة خذوا العبرة ان في ناس عندت وكفرت كان في محد اسمه فرعون اللي عانت وكفرت هل واقف امام جبروت الله وقوة الله لأ كان في محد اسمهم بغان هل واقف قدام قوة الله ابدا كان في محد اسمه النمروت كان في ام اسماعات كان في ام اسمها ثموت كان في ام اسمها, اسمها قوم الوط قوم نوح الناس بفضل الطب لا اعتبر بقى هتقول لي بقى ده الأيام دي ده مش عارف ده بيعملوا ايه في الإسلام في العراق وفي سوريا وفي كذا الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلباننا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز هم دول ينبقوا ايه السامقة دي ليه ولا اي حاجة ولا اي حاجة ولا اي حاجة وربنا هناك فربنا قل فانظر انظر هنا مش بص انظر هنا مش بص بحنيك لا بص بقلبك الاول اعتبر اذا ما ربنا قال في القلب اخرى فاعتبره هيول الابصط فاعتبر هيول الابصط فانظر اي تأمل وتفكر وتدكر كيف كان عقبة المنذرين أي الذين أنظرهم الرسل شوف ثم استثنى فقال إلا عباد الله المخلصين اللي انت بربي سمع من شوية إيه كانت بديت آيات قالني إيه إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات يبقى هنا الآيات هنا اللي بدأت بالجنة وختمت بالنار أول الآيات دي وأخر الآيات دي إيه إلا الله المخلصين إلا عبادة الله المخلصين ولذلك سورة الصفات بتديك الصفات اللي تنجيت من الله الصفات اللي ادقلك الجنة زي احنا قلنا في أول درس فيها إنك ليفع لفظ المخلصين لفظ المحسنين صح جدا؟ لفظ المسبحين صحة وصحة وانك يبقى دي الأنفاظ اللي هي المعاني اللي هي الأشياء اللي تنجيك من عزم ربنا إن أنت تكون مخلص لله في توحيدك في عبادتك لله سبحانه وتعالى تكون من المخلصين لتخلص عند الله وهذا استأمله تعالى لعبادهم ومننا الصليين وهم الذين استخلصهم الله لعبادته بذكره وشكره فآملوا وأطاعوا فإنه تعالى نجاهم وأهلك أعداءهم الكافرين المكذبين وفي هذه الآية تهديد ووعيد لكفار قريش بما لا مزيد عليه هداية الآيات وفوضي الآيات واحد بيان أحسن الأسليم في الدعوة أسلوب العرض للأحداث التي تتم في القيامة ثلاثة التنديد بالاتباع في الضلال للأباء والأجدال وأهل البلاد يعني بعض الناس يقول له يا أخي الناس كلها أصلحنا مش عارف إيه يا أخي وإن توطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبب الله المهم يتمشوا على الحق حتى ولو كان أهم الحق قلة فعليك بطريق الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين وإياك وطرق الضلال ولا تقتل بكثرة الهالكين أخيرا إهلاك الله تعالى للظالمين وإن جاءه تعالى للمؤمنين عند الأخذ بالزنوب في الدنيا والآخرة نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل بالقرآن وتدقوا القرآن اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم علىنا زمن ال غ ص ولا إ فرشت ولا لدينا إلا قضيت ولا مضا بيننا ولا لننا إلا شف ولا مريضا بيننا ولانا إ شفك ولا م إلا عاف ولا طيع إ ثبت ولا عص إ لدي ولا عجب لنا إلا خذلت. جبارا إلا قسمته ولا وظلما إلا نصرته اللهم نصر الإسلام وعز المسلمين وذل الشكر المشكين ودمر أعداء كعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد سخار الغار أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ملادنا وملاد المسلمين بخير فوفقه لأول خير المسلمين بسوء وشرب وفنة فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم أصدقل تبينينا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم سبحانه الله ومحمدك أشهد وليه إلا أنت أستغفرك وأتبريه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته